والوزن يومئذ للحق فما ثقلت موازينه فأولئكهم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبراهيم يكم من السجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتوك قال أنا خير منه قال قتني من النار وقلقتهم من الطين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 قال أعظني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضرين قال فبما أوعيتني لا أقعدنّ لهم صراطك المستقيم ثم رأتنّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شنائهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذو محمد حورا لما تبعك منهم لأملا أن نجأنم منكم أجمعين ويا أدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكلا من الظالمين فَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَأْوَرِي عَنْهُ مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ba-dang قَصَّ الشَّجَرَةَ بَلَتَ لَهُمَا مَا سَوْءَاتُهُمَا وطفقا, وَطَفِقَا يُخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُكُمَا عَنْ تلكما الشَّجَرَةِ مَا قُلْ لَكُمَا وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا متوفلنا وترحمنا وإلا متوفلنا وترحمنا لنكونن من القاسرين قل هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أزلنا عليكم لباسا وري سواتكم وري شو التقوى ذلك خير ذلك من نيات الله لعلهم يتذكرون يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يُرِيَهُمَا مَا سَوَّاهُمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلَ الشَّيْطَانُ الْإِنْسَانَ لَيِّنًا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 قل أمر ربي بِالْقِسْطِ ويقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه وادعوه امور مخلصين للدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريق حق عليهم الضلال ان اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون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 un قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي فمن اتقى ويصلح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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبٌ مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا يَتَوَسَّلُونَ إِلَيْهَا قَالُوا, قالوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ يَدْعُونَنَّ مِن دُونِ اللَّهِ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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت هم لأولاهم قالت هم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا فأتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت سر ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أن تلكم الجنة بما كنتم تعملون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 ويوجا وهم بالاخرات كافرون وَبَيْنَمَا حجاب وان النعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 الذين يقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النبي أصحاب الجنة أن فيض أن فيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد, أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم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 كذلك نخرج الموتى لعنكم تذكرون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 فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قالَ الملو الذين مَنْ لَوُ اللَّذِينَ كَثَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاكَ فِي سَفَاتِهِ وَإِنَّ لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ قَمْمِ لَيْسَ فِي سَفَاتٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَبَلِيغُكُمْ رِسَالَةً رَبِّ وَنَرَاكُمْ نَصِيحًا أَمِينٍ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 قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا فآتنا فآتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسمائكم سميتها أتم واباكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فاتظروا إني معكم من المتغرين فَجِئْنَا هُمْ وَالَّذِينَ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ قَوْمِهِمْ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأكلكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون, وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم صالح مرسل من ربي. قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذي نستكبر إن بالذي آمنت به كافرون. فعقرن قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أتنا بما تعيدنا إكوت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي وأنا صحت لكم, لكم ولكن لا تحبون النصرين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 فَرَجَيْنَا هَوَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبَ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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا قَالُوا أَإِنَّكَ لَظَالِمٌ بَائِسٌ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَتِ السَّاعَةُ إِنَّ الدَّرَّاءَ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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء يصبناهم بذنوبهم ونطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافذين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 وَجَاءَتْهَ مُنْفَذَةٌ هِيَ بَيْضَاءُ نَاضِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَفَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بزحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأثكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوا فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قَطِعَنَّ أيديكم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجَمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنْ ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوناه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك قال سنقتل أبناء ونستحيي نساء سَنُقْضِي قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا نوسى ادع لنا ربك بما عيد عندك قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عينك لئن كشفت عن الرجز لنؤمن لك لنؤمن أن لك ولا نرسل أن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عن الرجز إلى أجل هم بارغوه إذا هم ينكثون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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعونا سونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ثلاثين ليلة وأثممناها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ويصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ألني قال لن تراني ولكن يظهر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلّ ربه للجبل جعل المدك وخرج موسى فَلَمَّا آتَاهُ قَوْلُ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْنَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سيصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم, أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح ما خذ برأس أخي إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تُشْمِتْ بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي رَحْمَتِكَ وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 أتؤلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أم تولينا فرث لنا وارحمنا فوف لنا وارحمنا وأنت خير غافر وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ دَنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَأَ وَرَحْمَتِي وَثِعْت كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ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 وَأُوحِينَا إِلَى مُوسَى إِلَى الْسَّتَسْقَاقِ قَوْمُهُ أَنِّيَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَذَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْبَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِقِينَا لَهُمْ مَسْكَنَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَكُنْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتَ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَيَرْتَقَبُ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ مُّنْلِمَتَعِبُونَ قَوْمًا لَّئِن مَّهْلَكَهُم أَوْ مُعَذِّبَهُم عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَاذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَرَمَ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيناَ الَّذِينَ يَنْنُونَ عَنِ السُّوءِ لِمَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَقُذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّنُ عَنْهُ قُلْنَا لَنْكُنُ قِرَدَةً خَاسِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ رَيَبَعْتَنَّ عَلَيْهِمْ لَا يَوْمٌ قِيَامَةٌ مَعِيَ يَسُرُّهُمْ سُوءُ العذاب إن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 فَتَخَوَّنَتْ مِنْ ذَارِيهِمْ خَلْفٌ وَلِذِكْرِ الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَثُرّ عِرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِي والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالذين يمسكون بالكتاب واقوم الصلاة إننا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقُولَ الْجَبَلَ ثُقُهُم كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَغَنُوَانٌ أخذوا ما آتيناكم بقوتهم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آذى من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين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 انكم غافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ينحدون في أسماءه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك يديمتين أو لم يتذكروا باب صاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وَأَنَّ عسى أن يكون قد اقترب أجلهم تبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمون يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ذغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَلَمَّا أَتَرَ مَنْ صَالِحَةَ جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ فِمَا تَعَوَّمَ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ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 فادعوهم فليستجيبونكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يرطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم يَكِيدُونَ فَرَاةً يُضِرُّون إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نصركم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 من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائث من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 ربك لا يستكبرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولهم يسجدون